اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذنين كتب الله لاغلبن انا ورسلي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ